وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَوْهَرَهُمْ لَهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْبَعُ فَلَمَّا نَبَّأَا قَالَتْ من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد شغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة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 إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أَسَرَّ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النبي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَبَرَءَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِلْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَانَتْ فرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينَ صدق الله العظيم